وَإِن كَذَّبُوكَ فَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِنْ قَبْلِكَ وَإِنَّ اللَّهَ لَتُرْجِعُنَّ الْأُمُورَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ عَذَابَ اللَّهِ حَقٌّ فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَلَا يَغُرَّنَّكُم بِالْمُلْكِ الْغُرُورُ إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمْ عَدُوٌّ فَاتَّخِذُوهُ عَدُوًّا إِنَّمَا يَدْعُو حِزْبَهُ لِيَكُونُوا من أصحاب الذين كفروا لهم عذاب شديد والذين آمنوا وعملوا الصالحات والذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر كبير أفمن زقين الذين سوء عملهم فرآه حسنا فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء فلا تذهب نفسك عليهم حسرات إن الله عليهم بما يصنعون الله الذي أرسل الرياح فتثير سحابا فسقناه إلى بلد ميت فسقناه إلى بلد ميت فاحيينا به الأرض بعد موتها كذلك النشور من كان يريد عزة فللله العزة جميعا إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه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 وما يستوي البحران هذا عزب فرات سائغ شرابه وهذا بنح أجاج ومن كل تأكلون لحما طريا وتستخرجون حلية تلبسونها وترى الفلك فيه مواخرا تبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون يورج الليل في النهار ويورج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى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 وما يستوي الأعمى والبصير ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحرور وما يستوي الأحياء والأموات إن الله من يسمع من يشاء وما أنت بمسمع وما أنت بمسمع من في القبور إن أنت إلا نذير إن أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا وَإِنْ مِنْ إلَّا إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ وَإِنْ يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ وَبِالزُّبُرِ وَبِالْكِتَابِ الْمُنِيرِ ثُمَّ فَطِرَتِ الَّذِينَ كَفَرُوا فكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ فَأَخْرَجْنَا بِهِ ثَمَرَاتٍ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 إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية, سرًا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورا ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور والذي أوحينا إليك من الكتاب هو الحق مصدقا لما بين يديه إن الله بعباده لخبير بصير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 وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور الذي أحلا أدار المقامة من فضله لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوم والذين كفروا لهم نار لا يقضى عليهم فيموتوا وَلَا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور وَأُمِّي يَسْتَطْرِخُونَ فِيهَا رَبَّنَا أَخْرِجْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا غَيْرَ الَّذِي كُنَّا نَعْمَلْ أَوْ لَمْ نُعَمِّرْكُمْ أَتَذَكَّرُونَ فِيهِ مَنْ تَذَكَّرَ وَجَاءَكُمُ النَّذِيرُ فَذُوقُوا فَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ نَصِيرٍ إِنَّهُ عَلِيمٌ غَيْبَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ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 أم آتينا كتابا فهم على بينة من بل إن يعذف بعضهم بعضا إلا غوراء إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولا إن زالت إن من أحد من بعده إنه كان حليما غفورا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 أو لم يسيره في الأرض فينظر كيف كان عاقبة الذين من قبلهم وكان وشد منهم قوة وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض إنه كان عليما قديرا ولو يأخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على الله رها من دابة ولكن يؤخرهم وَلَكِن يُؤَخِّرُهُمْ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِعِبَادِهِ بَصِيرًا